أننا لو قلنا بالمجاز لقلنا إنه لا يجوز بغير قرينة شرعية عندنا فيها من الله برهان فقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل وقوله تعالى واسأل القرية فرجعنا إلى هذه الموصوفات الجناح والقرية وعاينناها فعرفنا بعد المعاينة أن خفض الجناح ليس بخفض يده وإنما بخفض نفسه وتوضعها وأن القرية جماد لا يمكن تكريمها وبالمناسبة القرية لا تطلق إلا على الآهلة بمن فيها فأن ذتي لا سكان فيها فلا تسمى قرية في لغة ولذلك قال تعالى فتلك مساكنهم بعد أن ماتوا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا ولم يقل فتلك قراهم ولكن هل من طريقة يمكن بها رؤية الله رؤية الله والإحافة به علما حتى نقرر إن كانت بعض صفاته تحمل على الحقيقة أو على المجاز هذا غير ممكن لأن الله غيب عننا ولا نعلم عنه شيئا إلا من خلال ما وصف به نفسه لذلك كان التوقف في هذا الأمر على ما استعملته العرب في مجاري كلامها هو الأمر الذي ينبغي أن يؤخذ فما يسميه المجيزونة مجازاً هو عند النافين أسلوب من أثريب اللغة واللغة العربية كلها حقيقة والحقيقة تكون لغضية أي يدل اللغ على معناه بمفرده وتكون تركيبية أي تدل الألفاظ على معانيها بتركيبها والفرق بين هذا وذاك أي بين الحقيقة والمجاز أن المجاز أعم وقول المحققين في هذا الأمر أخص فالمدعون للمجاز يجوزون عبارات وأساليب لن تعهدها العرب في كلامها وذلك بأن يقدروا محذوفات في الكلام وتقدير نسب لا ضابط لها وحينئذ يمكن لأي مبطل أن يفسر أي لبض بأي معنى سنح له وإن لم يكن له سند في اللغة لذا فإنه ليس عند من يدعون المجاز ضابط مستقيم لمجازهم والعقل ليس أصل اللغة جزما وقد يسأل سائل هل في نتي المجاز مخالفة للإجماع إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية قد اختلفوا في جواز إطلاقه في القرآن فقال قوم لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز ومنهم ابن خويز لنداد من الملكية وابن القاس من الشافعية قال الإسنوي في نهاية السول إن أبا بكر بن داود الأصفهاني الظاهري منع من دخول المجاز في القرآن والحديث ثم قال وهذا الدليل يؤدي إلى منع المجاز مطلقا وهو مذهب أبي إسحاق الإسرائيلي وجماعة وكذلك مثله عند السكي قال إن منع المجاز قول أبي علي الفارسي اللغوي المشهور تكره في الابتهاج المجلد الأول 296 ومشهور أن البدى الحاجب نفى المجاز المركب والآن نتناول مسألة أخرى وهي مسألة التأويل والتفويض مسألة التفويض التفويض هو إثبات رفض الصفة مفرغة من المعنى وبتعبير آخر قبول ألفاظ الصفات مع إخلائها من معانيها الصحيحة وأراد به قسم من الأشاعرة أراد بالتفويض الهروب من مصيبة تحريف معنى الصفة الذي يسميه أشعارة آخرون التأويل ولكنهم سقطوا في مصيبة منع معنى الصفة فإنه إذا كان التأويل معناه إيجاد المعاني المستبعدة لنصوص الصفات فإن التفويض هو إبعاد المعاني الحقة لنصوص الصفات والتفويض فرع مذهب المعتدرة الذين كانوا يعتبرون اسماء الله أعلاما محظة بينما يعتبر المفوض الصفات أعلاما محظة والنتيجة لكليهما التعطيل إن المفوضة ضاقوا ذرعا بالتحريف الذي يسميه الأشعاعات التأويل لم يحتمروا ما أثمره في قلوبهم هذا التأويل من قسوة وظلمة لكونه في الحقيقة تحريف ولكنهم لم يحلوا الإشكال الواردة في النصوص التي يسمونها نصوص التشبيه فكان الحل عندهم أن يبقوا هذا الإشكال في صدورهم ولا يتحدثوا به فمرض التشبيه باق ولكن اكتمه في صدرك ولا تحدث به واشك مصيبتك إلى الله هذه حالهم لقد سمح بالتنفويض في المذهب الأشعري لسببين السبب الأول أن كثيرا من أئمة الأشاعرة كالغزالي والجواني والسمى القندي تركوا التأويل وكانوا قبل تركه يكرهون فطرهم على قبول المحار والمتناقض ويرغمونها على ما تأباه وتنفر منهم كقولهم إن الله قهر العرش ولولا لم يكن التأويل اجتهادا ورأيا لما سمحت التفويض ولوجب الاتصار على التأويل فالمفوض يصرف اللفظ عن المعنى الراجح ولكن لا إلى معنى بينما المؤول يصرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى غير راجح فيتفقان المؤولة والمفوضة يتفقان في صرف اللفظ عن المعنى الصحيح ويلتقيان عند تعطيل معنى الصفة التي أرادها الله عز وجل وكل من هاتين الطائفتين تمتاز بصفة ذكره الله في أهل الكتاب فالمؤولة يحرفون الكلم عن مواضعه والمفوضة لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا تلاوة للمعنى لا يفهمونه ولا يتدبرونه مع أن ثمر في يجب أن تكون التفكر وتدبر المعاني التفويض مذهب ظاهره التقوى والكف وظاطنه سوء الضم بالنصوص وتجاهل ما أراد الله من عباده أن يعلموه وما ثبت عن السلف تفسيره فقد دع النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل أي التفسير وقد قال ابن عباس كل القرآن أعلم إلا أربع حمان وأواه وغسلين والرقيم ثم علم بعد ذلك كما حكاه ابن القطيبة وهذا دليل على أن السلف كانوا إذا جهلوا شيئا من القرآن صرحوا بذلك وهم لم يصرحوا بنفه العلم بمعاني صفات الله تعالى ونضرب مثالا على أن السلف ما تجاهلوا معاني الصفات ولم يتورع أو يمتنع عن تفسير معانيها فقد قال مجاهد في قوله تعالى استوى على العرش أي على على العرش وقال أبو العالية استوى أي ارتفع وكباهما أخذ التفسير عن ابن عباس وعن ابن عباس في قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا أي بعين الله تبارك وتعالى وفي رواية أنه أشار بيده إلى عينه وهذه رواه البهقي في الأسماء والصفات صفحة 296 وقال مجاهد أخذت التفسير عن ابن عباس من أوله إلى خاتمته أقفه آية آية فلم يستثن من ذلك آيات الصفات وهذا يؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه كما أمره الله بذلك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُسِل إليهم وأما هؤلاء فينتهون عن المفوضة إلى أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بإبلاغ الأمة الألفاظ وترك, وترك لهم هذا الباب دون بيان وهذا من المحال إذ كيف يكون القرآن السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور كيف يكون هذا القرآن سراجا منيرا وبيانا شافيا ثم يترك فيه باب الإيمان بالصفات الله مشتبها ملتبسا بالباطل مما يضطر البعض أن يصف آياته بآيات التشبيه أو الآيات التي ظاهرها كفر كما يقولون وهنا حقيقة مهمة يجب معرفتها وهو أن المذهب الأشعري اليوم والذي ينقسم أتباعه بين مفوض ومؤول يجهل كثيرون أن المذهب الأشعري أن المذهب الأشعري ينقسم إلى فرقتين فرقة أشاعرة مؤولة والفرقة الأخرى أشاعرة مفوضة وكذلك الماثردية فرقتان ماثردية مؤولة وماثردية مفوضة فهم في الحقيقة أربع فرق لا فرقة كام وسترى كيف يضلل كل فريق منهم الآخر ويتهمه بتجاهل معاني كلام الله بل ونسبة الجهل وما لا يليق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونقد انتهى كبار الأشاعرة الغزري والجويني وجماعة من الماثردية إلى ترجيح التفويض ومنع التأويل بالرغم من نزعتهم العقلانية فتوقفت عقولهم عن استخراج التأويلات لقد جهلوا أن الاختلاف على شرعية التأويل خلاف أشعري أشعري أشعري ما تريدي بل هم مختلفون في كون آيات الصفات من المتشابه كما قال أبو منصور البغدابي واختلف أصحابنا في هذا فمنهم من قال إن آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله قصول الدين للبغداد 1 فكل فكل تأويل يتأوله, يتأوله المؤولة من الأشاعرة منقوض بتفويض إخوانهم من الأشاعرة المفوضة فهذا اختلاف جوهري بينهم في العقيدة وانقسام الأشاعرة إلى فرقتين فرقة مفوضة وفرقة مؤولة هو تفرق بينهم في أصول الدين يكشف لك التناقض داخل المذهب بل أشاعرته تارثا يحكون عن السلف التأويل كقولهم وقال ابن عباس يكشف عن ساق أي عن شدة يكشف عن شدة وتارثا يحكون عن السلف التكويض فيقولون قال السلف أمروها على ظاهرها من غير تأويل وقد رد ابن فورك على المفوضة الذين يزعمون أن ألفاظ الصفات مما لا يفهم معناه رد على ما يقول بهذا قائلا لو كان معنى الصفات غير مفهوم لكان خطاب الله خاليا من الفائدة وعاريا عن معنى صحيح وهذا مما لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم مشكل الحديث بيانه 436 وإذا كان هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل ولكن الآن العزيز أن الأشاعرة يجعلون هذا الباطل أحد طريقي أهل السنة في تنزيه الله التفويض أو التأويل ويجيزون لأتراعهم أن يختاروا أي من الطريقين شاءوا إما التأويل وإما التفويض حتى قال اللقاني في جوهرة التوحيد سفحة 91 وهو كتاب مقرر في الأزهر في تدريس ماذا في العقيدة وكل وصف أوهمت تشبيهها أوله أو فوض ورم تنزيها ولما قال والد الجواني أن الحروف المقطعة من قبيل الصفات ورجح التفريض تفريض في الصفات زاعما أنه طريق السلف انظروا كيف رد عليه القشيري في التبكرة الشرقية قائلا وكيف يسرغ لقائل أن يقول في كتاب الله ما لا سبيل لمخلوق إلى معرفته ولا يعلم تأويله إلا الله انظروا تعقيبه على هذا كلام الآن يقول أليس هذا من أعظم القبح في النبوات وأن النبي ما عرف تأويل ما ورد في صفات الله تعالى ودع الخلق إلى علم ما لا يعلم أليس الله يقول بلسان عربي مبين فإذا على زعمهم يجب أن يقولوا كذب حيث, حيث قال بلسان عربي مبين إذ لم يكن معلوما وإلا فإن هذا البيان وإذا كان بلغة العرب فكيف يدعي أنه مما لا تعلمه العرب قال قشري مضيفا إلى ما قاله مقبل ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه دعا إلى رب موصوف بصفات لا تعقل أمر عظيم لا يتخيله مسلم فإن الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل بالموصوف وقول من يقول استوائه صفة ذاتية لا يعقل معناها واليد صفة ذاتية لا يعقل معناها والقدم صفة ذاتية لا يعقل معناها كل هذا تمويه ضمنه تكييف وتشبيه ودعاء الى الجهل وان قال الخصم متبع هذا كرام القشيري وان قال الخصم بان هذه الظواهر لا معنى لها اصلا فهو حكم بانها ملغاه يعني الذين يفوضون الصفات يقولون لا نعرف معناها كأنهم يقولون أن هذه الصفات ملغاه وما كان في إبلاغها إلينا فائدة وهي ما الفائدة من إزال هذه الصفات إذا كان معناها غير متأثن عندنا ولا نعرفه وهذا محال وهذا مخالف لمذهب السلف القائدين بإمرارها على ظواهرها ولقد رجح النوري ذلك فقال يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل إلى معرفته. انظر الإتحاف السادة المتقين مجلد الثاني صفحة 21 عشرة. وكذلك شرح النومي على مسلم 16 صفحة 218. وألزم الرازي المفوض بأحد أمرين. إما أن يقطع بتنزيه الله عن المكان والجهة. فقد قطع حينئذ بأنه ليس مراد الله من الاستواء الجلوس، وهذا هو التأويل وإما أن لا يقطع بتنزيه الله عن المكان والجهة بل بقي شاكا فيه فهو جاهل بالله تعالى التفسير الكبير للرازي المجالة 226 وبهذا يكون الرازي قد أبصح عن حقيقة التفويض ولوازمه الفاسدة وكذلك طعن أبو حيان النحوي في التفويض ورجح التأويل عليه بل إن المفوضة قد انقسموا فينا بينهم إلى قسمين قسم يزعمون أن ظواهر نصوص الصفات تقطد التمثيل يعني إذا ورى صفة عن الله بأن له يد يقول أن هذه الصفة لابد ينزل منها التشبيه والتمثيل فيحكمون بأن المراد بها خلاف ظاهرها لكنهم لا يعينون معنى مرادا لله عز وجل يحكمون بأن المعنى خلاف هذا الظاهر القسم الثاني يقولون تجري على ظاهرها تجرى على ظاهرها ولها تأويل لا يعلمه إلا الله خلاف, خلاف الظاهر منها وهؤلاء متناقضون وهؤلاء المفوضة يفهمون من قول السلف أمروها أي الصفات على ظاهرها كما جاءت يفهمون منها أنه لا يجوز أن يفهم لها معنى لأن المعنى بقي غيبا عنا في علم الله عز وجل وهذا كذب على السلف ما أرد السلف ذلك بل إن قول السلف أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء معانيها على ما هي عليه أي دلالاتها وتحذير الناس من اتماس معاني مخالفة للمعنى المتبادر من اللفظ فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني هذه السفاة أي ألفاظ تدل على معنى فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة لكن هذا غير صحيح بل إن الثلاث أرادوا بذلك استفقاء معاني ودلالات هذه الألفاظ المعاني المتبادرة من اللفظ رداً على من يأتون بمعاني المستبعدة بعيدة لا يدل عليها اللفظ هذا ما أراد السلف بقولهم أمروها كنجات جاء والآن إليكم الشجة البارغة في إبطال مذهب الكفويد أول ما يسأل عنه هؤلاء المفوضة هل هذه الصفات التي في القرآن ألفاظ أو ألفاظا دالة على معاني أم أنها ألفاظ لا معنى لها هل لها معنى فإذا أقر بأنها تذل على معاني حينئذ يسألون هل علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني أم جهلها فإما أن يقر بأنه علمها فيحاجون بالتبليغ أي إذا كان علمها وجب أن يعلمها وإما أن يقول بأنه صلى الله عليه وسلم جهل ما يليق بالله فيقال لهم كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعرف بالله من غيره وقد جهل بزعمكم معاني سفاة الله وعلمها إخوانكم الأودة وقول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول هو قول الفصل هو القول الفصل قال الذهبي وقول مالك هو قول أهل السنة قاطبة وهو أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها العلوي الذهبي 104 مع أنه اثبت العلم بمعنى الاستواء للكيفية لان مالك قال الاستواء معلوم في مقال والكيف مجهول هذا هو القول الفصل الذي يبين يفرق او يفرق به بين العلم بمعنى الصفه وبين الجهل بكيفيتها وحقيقتها والفرق المقتضعه ينتابهم التردد والحيرة فتارة يقدمون التأويل وتارة يقدمون التفويل وتارة يخيرون المرأة في الأخذ بأيه شاء ولهذا انتهى حال كثير من آئمتهم إلى الوقت والحيرة كالجواني والراضي والغزالي واعترفوا بخطأ الطريق التي سلكوها وكان يسعهم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم والسلف وأن يأخذوا الأمر ببساطة ومن غير اتباع للهوى فيثبتوا ما أثبته الله لنفسه ويحكم ما تشابه عليهم في ليس كمثله شيء ثم أن التفويض جاء, جاء كردة فعل عكسية ضد تأويل وجاء كدليل على وقوع التردد والتململ وضيق الصدر والشعور بالذنب من التأويل المتعصف الذي ضاقت به الصدور ولم تطمئن إليه القلوب حتى قسف به وزادت به الشكوك وقل به الإيمان ولم يرتفع به وهم التشبيه إن المفوضة إنما يجعل آيات الصفات بمنزلة فواتح السور حاميم عيسي قاف الإقلاميم قاسيم التي نقول عند قراءتها الله أعلم بمرادها لكن الصفات الإلهية التي وصف الله بها نفسه هي كلمات عربية ذات معامن بخلاف هذه الحروف المقطعة التي جمعها الله عز وجل والتي لا تشكل كلمة عربية ذات مدلول ومعنى ولا فائدة من تنزيل آيات مع استقاء معانيها عند الله من غير تنزيل فإن إصبار كلام بدون معنى مما ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى بهذا التنزيه من المخلوق ثم إنهم المفوضة جهدوا السبب الذي أنزل الله لأجله هذه الصفات فإن هذه الصفات سبب كل خير من العبد لأنه يتعرف إلى ربه من خلالها فمن رد معانيها فقد فاته الخير وفوت الخير على الآخرين فقد فاته الخير والعلم الذي أنزلها الله لأجله ولهذا قال ابن قتيبة ولم ينزل الله شيئا من القرآن إلا لينفع به عباده ويدل به على معنى الأرادة مشكل القرآن بإبن القتيبة 92 فطلبوا معاني هذه الصفات على طريقة أهل الإيمان لا على طريقة أهل الجذل والإلحاد والتحريف ينبت التقوى في القلب ولهذا لما كان الراسخون في العلم أعلم بالله أو أعلم بالله من غيرهم كانوا أكثر خشية وأثنى الله عليهم فقال إنما يخشى الله من عذاذه العلماء أما هؤلاء المفوضة فإن كلامهم ينتهي إلى عكس ذلك فكأنهم يقولون كلما جهلنا معاني الصفات كنا أكثر خشية لله فأي إيمان هذا وأي خشية هذه وهل الجهل يستحق الثناء وهل يكون الجهل رسوخا في العلم إن التفويض هو رسوخ في الجهل وليس رسوها في العلم وقد زعم أهل الكلام أن الله يبتل العباد بها يبتل العباد بهذه الصفات فمن أثبت الصفات على ظاهرها فقد كفر هكذا يقولون يزعمون ويلزم من دعواهم هذه تكفير عوام المسلمين لأنهم يثبتون ولا يؤولون بل ولا يعرفون التأويل والله عز وجل لن يحاسبنا على إثبات ما أثبته هو يعني لن يؤخذنا الله إذا أثبتنا, إذا أثبتنا له ما أثبته هو نفسه وإنما يحاتبنا على نفهنا وتحريفنا لما أثبته الله وطولنا على الله وصفاته بالعلم هذا الذي يحاسبنا الله عليه وكيف يحاسبنا الله بما يريد إثهامنا خلافه هل هذا إلا نصف الفخ والشراك لتذل أقدام العباد ثم يحاسبهم على الزلة أفلا أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفهم ما يظهر من هذه الصفات من الكفر حتى يحذرنا من الكفر كما حذر آدم من الاقتراب من الشجرة والله لم يكن له اقترب وهو يريد منه خلاف الظاهر ذلك ما قال الله له اقترب ثم حسنه على ذلك وقال له لماذا اقترب بل إن الله عز وجل قال ولا تقرب هذه الشجرة فما عصى, فما عصى آدم ربه إلا وقد بين الله له بيانا واضحا أن لا يقترب منها والله أنزل آياته ليختبرنا أن نؤمن بها أن نسلم بها أن نلتزم بها أم لا وليس يختبرنا هل نعطلها بالتأويلات المحتملة, المحتملة المتضاربة هذا غير صحيح إن الله عز وجل يختبرنا أن نصدق ما وصف به نفسه وأن نثبت له ما أثبته لنفسه هذا هو الاتلاء ولقد قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبيه لهم ما يتقون ثم إن الله أمر المؤمن بل والكافر بتدبر القرآن كله من غير استثناء فقال أفلا يتدبرون القرآن فكيف يأمر الله الكفار بتدبر القرآن؟ ثم هو ينهانا عن تدبر بعض آياته قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته فجعل الله العلة من التنزيل التدبر والتذكر وقد قال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يفلون كتاب الله. ما قال فقط كتاب الله ويتدرسونه بينهم ففرق صلى الله عليه وسلم بين التلاوة والمدارسة فالتلاوة قراءة ألفاظ القرآن والتدارس هو طلب فهم معانيه وإذا كان في العادة يمتنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يطلبون شرحه فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعالتهم وقيام دينهم ودنياهم سبحان الله لذا نبين هذه الحقيقة أن كل من التفويض والتأويل نقيض للآخر فالتأويل يعتمد العقل ويخالف النص لكن يعتمد عقلا مريضا محفوفا بالمخاطر والتفويض يعطل العقل ويتجاهل معاني الألفاظ التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيقول المفوض لا أعلم المعنى بينما هو يعلم المعنى فإن هذا المفوض يفرق بالضرورة بين الرحيم والعليم وبين اللطيف والمنتقم أما ما يلزم من التفويض أولا يلزم من التفويض أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان غير عالم بما أنزله الله تعالى عليه الصفات بل يقول كان يقول كلاما لا يعقل معناه أو أنه صلى الله عليه وسلم علم معاني هذه الصفات لكنه كتمها وهذا يتعارض مع قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقوله تعالى حريص عليكم فلو كان حريصا علينا عليه الصلاة والسلام لما سكت عن النصوص المهمة للتشبيه فالمفوضة أمام محظورين إما تجهيل الأنبياء والسلف وإما اتهامهم بكتماني أي اتهام السلف بكتمان بيان معاني ما أنزله الله لا شك أن الله أراد بالصفات تعريف الناس بصفاته خيرا فأبطل المفوضة هذا السبب وجعلوا هذه الصفات ألفاظا لا معاني لها وفوتوا على الناس هذا الخير بذراء عواهية زعم أن ما أنزله الله يوهم الضلالة وأن الهدى إما بتأويل تستخرج له معاني باطلة تسقط هيبة الرب من القلوب وإما بتقويض يمنعون به الناس من معرفة الحق ويفوتون عليهم الخير قولهم طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم هذه الكلمة الباطلة التي يلوكها كثير من الناس من غير تدبر لحقيقة معناها الباطل ولخطورتها ولتجرؤ القرائن بها على السلف الصالح لقد حكم المتكلمون من المعتزله والاشاعره بتجهيل السلف حين قالوا طريق السلف اسلم وطريق الخلف اعلم واحكم ذكر هذه الكلمه الزبيدي مجدد الثاني ب12 تحف الساده وفتاوى الصق الصق الثاني ب270 او وشرح المقاصد التفلزاني مجلد الرابع صفة الخمسين إلى غير هؤلاء فصار السلف عندهم بسطاء عوام لم يتبحروا في حقائق العلم بالله محرومين من الخير الكثير لأن الله تعالى قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا بينما حاز الخلف على هذا الخير الكثير وفاقوا سلفهم في تنزيه الله وفهم, وفهم معاني كلامه وإعطاء معاني بصفاته إما غفل عنها السلف أو عجز عنها فإنه لم يوهد عن طريقة المتكلمين إلا التردد والحيرة والشك والتناقض كما حكاه الغزالي والحافظ ابن حجر وابن الجوزي ولقد ترى بأن طريق السلف أسلم لسلامتها من تعيين معنى قد لا يكون مرادا الله قفة مريد شرح تهر التوحيد واحد وهذا اعتراف منه بالشك والتردد الذين بنا عليهم المؤولة منهجهم والحقيقة أنه لو لم تكن طريقة السلف أعلم وأحكم لما كانت أسلم وأي سلامة وأي سلامة في هذا المنهج الجدلي الذي أورف الناس الشك والتردد مما جعل كبارهم يتوبون عنه ويرجعون إلى طريقة السلف لماذا؟ لو كان هو الأحكم لكان هو الأسلم لكن طريقة السلف أسلم لأنها أعلم وأحكم والآن ننتقل إلى مسألة أخرى وهي اخبار الأحادي وموقف الأشاعرة وغيرهم منها لا يجد عند الأشاعرة التمسك بخبر الواحد في العقائد كما نص عليه كبارهم في الرازي وحجة الرازي أن الملاحدة أعداء الدين وضعوا أخبارا منكرة واحتالوا فيها على أهل الحديث الذين استساغوها لسلامة قلوبهم ولكن ما مدى علاقة أهل الكلام كالرازي بالحديث لم يكن الرازي وأنفاله من علماء الكلام والجدل ممن يدخلون صناعة الحديث فكيف يستطيعون التمييز بين المتواتر والآحاد بهذه البساطة لقد كان الرازي عاكفا على مقدمات المنطق والفلسفة لا على كتب الحديث ومن أبرزها كتاب الإشارات لإبسينة الذي شرحه الرازي وإليك أنثلة من عدم صلة هؤلاء لفن الحديث فقد ذكر الرازي حديث أن الدجال أعور وأن الله ليس بأعور. ثم قال إنه من البعد صدور مثل هذا الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يرد الحديث بمجرد أن يستبعد أن يصدر مثل هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزعم الرازي أن رواية حتى يضع الرب رجله هذه الرواية قال هي ضعيفة. هذا في كتابه أثاث التقديس صبح 159-186 وهذا جهن وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم وتطاول على فن الحديث بل هو طعن منه وتهكم بأهل الحديث واتهام لهم بالسغاجة والبلاهة إلى درجة تنطل عليهم حيل الملاحدة وغفر الرازيه أن الله الذي وعل بحفظ وحيه حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على يد هؤلاء الذين كانوا أكثر ورعا ودقة في تلقي روايات الصحيحة وضبطها وتنقيتها من الضعيف والمكذوب من غيرهم فهم خير من أهل الكلام الذين لو وكلت إليهم السنة لعاتوا فيها فسادا كما فعلوا في أصول الدين فنحن على وضع الملاحلة للأحاديث المكذوبة ولكننا لا نوافقه على أن المحدثين لم يعرفوها وأما قوله لسلامة قلوبهم يذكرك بقول أصحابه عن طريقة السلف بأنها أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم فهم دائما يرون طريقة السلف وأهل الحديث طريقة البسطاء طيب القلب ثم يأتي الجوالي ويزعم أن الحشوية تتمسك بحديث إن الله خلق آدم على صورته وذكر أن هذا الحديث غير مدون في الصحاح قاله في الأرشاد 152 ولكن الحديث في البخاري مسلم وزعم الغزاري أن أكثر أحاديث التشبيه غير صحيحة وهذا ما دع الحافظ ابن حجر إلى التصريح بعدم خبرتهما يعني الجواني والغزالي وعنايتهما بكتب الحديث واعترف الغزالي نفسه بأن بضاعته في الحديث مزجا كما قاله في قانون التأويل وقد اعترف الشيخ محمد ابن درويش الحوت في أسنى المطالب صفة 572 بأنه لا يعتمد على الغزالي في الحديث لذكره في كتابه الإحياء جملة من الأحاديث الموضوع ويأتي ابن فورك وهو أبعد الناس عن فن الحديث والذي قال فيه الحافظ حجر ابن حجر وذالغ ابن فورك فجزم بأن لفظ الرجل وهو حديث أن الله يضع رجله في جهنم فجزم بأن لفظ الرجل غير ثابتة عند أهل النقل قال وهو مردود لثبوتها في الصحيحين وكذلك قال الزبيدي زعم ابن فورك أن لفظة حتى يضع الله رجله غير ثابتة انظر التلخيص الحبيب من الحافظ بالحجر مجلد الأول 256 وكذلك فتح الباري مجلد الثامن 896 وكذلك اتحاف السادة المتقين المجلد الثامن 341 رجل آخر من أشاعرتي وهو أبو منصور المدريدي الذي قال فإن روى الراوي ما يحيله العقل يعني يستحيل في العقل ولم يحتمل تأويلاً صحيحا فخبره مردود إذا كان هذا الحديث يستحيل في العقل ولا ولا يمكن أن نجعله تأويلاً فحين إذن نرد الخبر ماذا لو كان عند البخار يا مسلم أن نرده وهذا التحريم المخالف لأهل السنة يعتبره الحبشي أحتياطاً فيقول وقد احتاط العلماء في الاحتجاج بالأخضار الواردة في الصفات فاشتبط الأشاعرة القطعية الثبوت وهو المتواتر ولكن من هم هؤلاء العلماء الذين احتاطوا هل هم الشافعي هل هو أحمد هل هو مالك أم أنهم علماء المعتزلة والجهمية والأشاعرة سترون الشافعي الشافعي كان من أبرز من انتصل لخبر الواحد كان في كتابه الرسالة الذي تضمن ما يقالب المئة صفحة كلها في تكبيت خبر الواحد وكذلك في كتابه اختلاف الحديث الذي أثبت فيه حجية خبر الواحد إذن العلماء الذين احترطوا ليس الشافعي وإنهم الجميع ومعتزن والأشعى على ثم سفرات بل قد كان أول المحتاطين منهم معاصرا للشافعي واسمه إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي أحد كبار الجهمية قال عنه الذهبي جهمي هالك ناظره الشافعي وأبطل حجته في إنكام خبر الواحد قال الحافظ بن عبد البر إن, إن مذهب أهل السنة أنهم يدينون بخبر الواحد العدل في الاعتقادات وَيُوَالُونَ وَيُعَادُونَ عَلَيْهَا هذا النص الذي قاله الحارب للعبدالبر في التمهيد مجلد الأول صفحة الثانية هو رب العلمان قاله الحبشي بأن معلمان أحتاطوا فاشترطوا القطعي وهو المتواكر في العقائد قاله الحبشي في الدليل القويم صفحة الثانية وارمعين الشافعي أن أهل السنة قد تلقوا خبر الواحد العدل بالقبول رسالة الشافع صفحة 453 457 تحقيق أحمد شاكل هذا ولم يقل أحد من الآئمة لا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد ولا مالك أن خبر الواحد يقبل في الأحكام ويرد في العقائد مع أن الشافعية أول من أبرز علم الأصول ووضع قواعده وردل عند البخاري كتابا كاملا في صحيحه اسمه كتاب أخبار الآحاد لماذا أورده البخاري في كتابه؟ لأنه أن أراد أن يثبت فيه حجية خبر الواحد وقد وقف الشافظ بن حجر في فتح الباري في هذا الباب موقف الشافعي نفسه بل إننا نصطر لكم اعتراف الجواني أن طوائف الروافض يعني الشيعة ذهب إلى أن خبر الواحد لا يُناط به وجوب العمل كتاب البرهان المجدد الأول صحة 322 إذن الجوانية خلت بأن إنكار والطعم في خبر الواحد مرده إلى الروافض وهم الشيعة ولما تكف المعتزلة في أصول الفقه وانتجر إنكار خبر الواحد في كتبهم كقول أبي, أبي حسين البصري المعتزل إن اخبار الآحاد لا يجوز قبولها في توحيد الله وعدله المعتمد مجلد الثاني تحقيق محمد حميد الله قال إن اخبار الآحاد لا يجوز قبولها في توحيد الله وعدله لما قال المعتزل ذلك وافقهم عليه الأشعرية حيث حرموا الأخذ بخبر الواحد في العقائد واحل الاخذ به في الاحكام ومسائل الحلال والحرام ولكن هذا تحريم وتحليل من اين لكم هذا التحريم والتحليل من اين لكم ان تحريما الاخذ بخبر الواحد يختص في العقائد دون الاحكام ودون مسائل الحلال والحرام إن هذا هو عين قول المعتزله فقد ذكر القاضي عبد الجبار أكبر رمز من رموز المعفلدة بأنه لا يجوذ لا يجوذ قبول الأحادي فيما طريقه الاعتقادات يعني فيما يتعلق بالعقائد لا يجوذ الأخذ بخبر الواحد شرح الأصول الخمسة صفة 769 إذن ليس من طعن في خبر الواحد من أبقياء هذه الأمة إذ لو كان عندهم ورعب وحيطة لتورعوا عن التوسل في التأويل الذي جميع جميعهم أنه يحتمل أن يكون مرادا لله التأويل يحتمل أن يوافق مراد الله ولا يمكن القطع به هذا اعترافهم ولوافقوا أيضا لو عنده مرع لووافقوا سلف الأمة وأئمتها في حجية خبر الواحد فإنه لم يعهد عن سلف الأمة ومحدثيها أنهم نهوا عن حديث صحيح بحجة أنه ظني وإن كان صحيحا ولا عهدناهم قسموا الأحاديث إلى صحيحة ظنية وصحيحة قطعية وإن كان الصحيح على مراتب بعضه أقل هذا لا شك فيه وإنما اتفقت الفرق الضالة على الطعن في خبر الواحد كالفلاسفة والجهمية والمعتزلة التي وجدت أن أكثر أحاديث الصفات من الآحاد فأرادت أن توجد لنفسها مبررا ترد به هذه الأحاديث فابتدعت القول بأن أحاديث الآحاد مردودة ولا يستدل بها على الإخلاق قال البرددي أبو نصور برددي وكان الخياطي منكر الحجة في أخبار الأحاد وما أراد لإنكاره يعني إنكار خبر إلا إنكار الأحاد أكثر أحكام الشريعة فإن أكثر فروض الفقه مبنية على اخبار من أخبار الأحاب سبحان الله هذا كلام المتناقض الفرق بين الفرق لبغداد صفحة 165 قلت وقد سلك الأشاعرة ما سلكه الخياطي والمعتزلة قبلهم فالأشاعرة والمعتزلة ليسوا من المتميزين بالاشتغال بطلب الحديث وحفظه والبراعة في حفظ الرجال ونقدهم إنهم بمعزل عن هذا الفن وإنما كان موقف المشتغلين بفن الحديث وإنما كان موقف المشتغلين بفن الحديث كاحمد والشافعي وغيرهم إثبات خبر الواحد وتضييل من طعل فيه ولهذا يعدع المتأمل في حال هؤلاء الطاعين في خبر الواحد ومصنفاتهم حيث يراهم يعتمدون كثيرا من الروايات الواهية والضعيفة ولا يحققون درجتها فلم يكوا بما اتزموه وألزموا الناس به ثم إن قولهم قولهم حديث الآحاد لا تثفت به أعقيدة هذا قول هو في حد ذاته أعقيدة ثم أدريلكم على اعتقاد هذه العقيدة من أين لكم هذا الاعتقاد هل بنيتموه؟ على أصل من كتاب الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الأمة المعتمدين المعتبرين كالشافعي وأحمد وغيرهما ثم إن أي مسألة في الأحكام لا بد أن يصحبها اعتقاد بتحريمها أو تحليلها فمثلا إن من حرم على نفسه لكاح المرأة على عمتها أو خالتها فإنه يحرم ذلك اعتقادا منه أن الله قد حرم ذلك عليه لقد جعل هؤلاء خبراً واحد مظنوناً ومع ذلك فقد أوجبوا العمل به في نفس الوقت مع ما يخالج نفوسهم من احتمال كونه باطلاً ولا شك أن هذا التوقف يدفع الثقة بأصول الدين وفروعه ويفتح باباً للطعن في مصادر هذه الأمة فيتسلط الأعداء على المسلمين بتمكين من المسلمين أنفسهم من حيث لا يشعرون ويتهمونهم بإيجاب العمل بالخرص والظن كان يقول لهم كيف تأمرون بما نهى الله عنه وهو الظن والخرص وكيف يكون خبر الواحد تاركا الحرام و تاركا واجبا تاركا الحرام في العقيدة و تاركا واجبا في الأحكام وقد قال الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قسمه من الذكر من الذكر الذي تكفل الله بحفظه ويخفئ من يظن أن الله قد تكفل بحفل القرآن دون السنة فإن الله قيد للسنة من يحفظونها ويصونونها من الدس والكذب ثم إن غالب أحاديث الصحيحين من نوع خبر الواحد ومعلوم أن الأمة قد تلقت هذين الكتابين بالقبول والتسليم وهي لا تجتمع على ضلالة وقد أدى موقف هؤلاء إلى الطعن في أكثر أحاديث الشيخين الذين اتفقت الأمة على صحة كتابيهما وتلقتهما بالقبول وأثار الشك في أوثق مصدرين لهذه الأمة بعد كتاب الله وهم لم يستفيدوا من هذه الوسوسة إلا التشويش والتهويل على أهل السنة وفتح تغرة أمام المستشرقين والطاعين بالسنة كالقرآنيين وإلا فقد رأينا هؤلاء الذين يظهرون الحرص على الرواية الصحيحة ويحتاطون كما يزعمون رأينا هؤلاء في مسائل التوسط والاستغافة بالأموات يحتجون بما هو أدنى من خبر الواحد رأيناهم يحتجون بالضعيف بل بالموضوع من الروايات أمر آخر وهو أن الله قد أمر بطاعته ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يستثني من الطاعة ما تثبت روايته بطريق الواحد بل إن أكثر أخبار السنة من أخبار الواحد وهذا بذاته فجة تبطل من ادعى التفريق بين العقائد وبين الأحكام في مسألة خبر الواحد وإليكم مسائر في العقيدة وردت إلينا بطريق خبر واحد من ذلك إسلام قرين النبي صلى الله عليه وسلم من الجن خصوصيات, خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كدخول الجنة ورؤية أهلها وما أعد المتقين فيها إلى آخره الإيمان بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء القطع لأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر وغير ذلك من الأخبار المتعلقة بعذاب القبر وما فيه وبدغطة القبر وكذلك الميزان وغير ذلك من أخبار اليوم الآخر كالإيمان بالصراط وبحوض النبي صلى الله الله عليه وسلم وأن من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها ومن التراق بما تراه فيهم حيث يأتي أحدهم كالجواني فيذكر الصراط والحوض والميزان من جملة ما يجب الإيمان به معتمدا في ذلك على خبر الواحد واحتج بسحر لبيد بن أعصم للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حديث دخول السبعين ألفا من أمته صلى الله عليه وسلم من غير حساب ولا أعباب هذا ثابت بخبر الواحد وهو أمر اعتقادي والسؤال الذي يطرح نفسه من أين فكرة التفريق بين العقائد وبين الأحكام قد بينا من قبل أن هذه الفكرة اعتزالية من الأصل لكن لم تشتهر بين المعفزلة مع أن القائل بها كان القاضي عبدالجبار وغيره من أئمة العفزرة لكن لم يشتهر هذا القول بينهم وإنما برز عند الأشاعرة ففرقوا بين الأخذ بالأحادي في العقائد فردوه وأخذوا به في الأحكام لقد ظنوا أي الأشاعرة أنهم توسطوا حين ردوا خبر واحد في العقائد وقبيلوه في الأحكام لكنهم في الحقيقة تتوقع في تناقضات عديدة منها أنهم أتوا بتفريق لم يسبقهم إليه أحد من السلف وهذا التفريق لا يخلو من اعتراض إذ أن الآئمة الذين شددوا على وجوب الأخذ بخبر الواحد التفقة كالشافعي وأحمد ومالك وغيرهم لم يفرقوا في قبوله أي قبول خبر الواحد بين العقيدة والأحكام وقد قال تعالى ولا تَقُولُوا لما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ هذا حلال وهذا حرام لتفتنوا على الله الكذب فإن لم يكن عندكم دليل على تحريم الأخذ بخبر الواحد في العقائد مع تحليله في الأحكام فقد وصفت ألسنتكم الكذب فزعمتم أن هذا حلال وهذا حرام وافتليتم على الله الكذب حيث قلتم حلال للأخذ به في الأحكام حرام للأخذ به في العقائد وأخبار الأحاد هذه يجوز أن تكون أحكاما تحلل بها الدماء والفروج أو تحرم وهذا لا, وهذا لا بد أن يسبقه اعتقاد بذلك فهل يجوز اعتماد الظمن في مثل هذه الأمور ثم إن الظمن ضمو بعمومه فقد وصف الله الظن بأنه لا يغني من الحق شيئا لكن هؤلاء الأشاعر جعلوا الظن مغنيا من الحق في الأحكام غير مغنيا من الحق في العقائد أمر آخر أن المشركين اتبعوا الظن في العقائد والأحكام فقالوا في العقائد لو شاء الله ما أشرحنا وأما في الأحكام فقولهم ولا حرمنا من دونه من شيء فأجابهم الله إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخلصون فالظن لا يعمل به لا في العقائد ولا في الأحكام بالدليل من هذه الآية ثم إنه قد يقول قائل لمن يجيد الظن في الأحكام أنا أرفض الأخذ بالظن في العقائد والأحكام ليس فقط في العقائد لأن خبر الواحد يفيد الظن فكيف تقيمون علي الحجة؟ بل الحجة عندي طائمة ضدكم لأن الظن مذموم ممنوع مطلقا فليكن ممنوعا في سائر الدين لا في بعضه ولهذا كان المعتذلة أقرب إلى المنطق من الأشاعرة فإنهم لما اعتبروا خبر الواحد ظنيا ردوه مطلقا لأن الظن مذموم مطلقا وإننا تناقض من جمع بين تحريم الضم ووجوب الضم قاله محرم في العقائد واجب في الأحكام ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد من الصحابة إلى البلاد ليدعوا إلى الإسلام ويبلغوا هذا الدين وأول ما يبلغون مسائل الاعتقاد قبل أحكام الوضوء والصلاة والحيض والنفاس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله فلولا أن أخبارهم تفيد العلم وتقوم بها الحجة عقيدة وأحكاما لم يسرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحصل حينئذ البلاغ ولكال من يرفضون الأخذ بالإسلام من أحاد الصحابة معذورين لأن خبر العقائد يتطلب أن يكون المبلغون اكثر من واحد أو متوافر ثم ان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا وفي قراءه فتفبج فلما امر بالتثبت في خبر الفاسق دل على عدم ضرورة التثبت من العدل الصابق وإلا لم يكن لتخصيص الفاسق معنا ثم التثبت في النبأ لا يكون خاصا في العقائد فقط دون الأحكام ولقد أتى هؤلاء ببعض الأخرى فقالوا إن خبر الواحد يفيد العمل ولا يفيد العلم وهذا قول متناقض فإن العمل بالشيء إنما هو فرعا عن العلم به وهم لما رأوا إطباق السلف والخلف على العمل برواية خبر الواحد لن يجدوا بدا من القول بأنها توجب العمل مما هو هدم لقواعده من الأساس ولهذا صرح الجوالي بأن خبر الواحد لا يفيد العلم ولا العمل وأن من زعموا أنه يفيد العلم متساهلون قال فلو جزمنا بصدقه لأفضى إلى العلم ولو جزمنا بكذبه لما أوجب العمل وهذا خلاف ما قال به الجواني في الورقات قال هذا كلاف البرهان مجرد الأول صحة في ثم إن أهل الحديث أجازوا العمل بالحديث الضعيف في حدود ضيقة ومنعوه في جوانب أخرى وليس ذلك إلا لعدم صحته وأما هؤلاء فقد جعلوا حديث الواحد الصحيح شبيها به فمع وصفهم له بأنه صحيح رواه البخاري رواه مسلم إلا أنهم ينزلونه منزلة الحديث الضعيف فصار الحديث بذلك صحيحا مجازا ضعيفا حقيقة ولا شك أما أهل الحديث كأحمد ومالك والشافعي أولى بالحكم على خبر الواحد من أهل الكلام كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية والمعتزلة نفوا أحاديث الأحادي بإطلاق وكان الرد عليهم من الشافعي بإطلاق يعني بإثبات خبر الواحد من غير أن يأتي بتفريق بين الأخذ به في الأحكام وبين رده في العقائد فمن أين أتى الأشاعرة بهذا التفريق والقيد الذي أفاده قول الشافعي حيث قال خبر الواحد العدل هذا القول يفيد بأنه ليس كل خبر واحد يقبل مطلقا وإنما خبر الواحد الثقة الثقة في العدل الضابط المتصل السند وإلا فالخبر ثلاثة أنواع ما اتصل سنده وثبت روايته فهذا حجة مقبول الثاني من قطع إسناده وضعفت روايته فهذا مردود الثالث ما لا أصل لسنده وعرف وضعه وكذبه فهذا تحرم روايته والأخذ به فما صح سنده فهو قطعي الثبوت سواء أكان متواترا أو أحادا وهذا هو القول الوسط قال أبو المظفر السمعاني الشافعي إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الآئمة الثقاط وأسدده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم هذا عامة قول أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة وإنما هذا القول الذي يذكر أن قبر واحد لا يفيد العلم بحال ولابد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اختراعه القدرية والمعتذرة وكان قصدهم منه رد الأخبار من هنا يتبين لك بطان أو لمن قال كالحبشي أن أهل العلم احتاطوا للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنعوا الأحاذ في العقائد فهؤلاء المحتاطون كما قلنا ليس الشافعي وأحمد ومالك وإنما المحتاطون علماء الكلام كالمعتزلة والجهمية والأشاعر ولكن انظر إلى حال هؤلاء المحتاطين كما يبينه الجويني وهو منهم ولكنه تار في آخر حياته لقد بين الجويني اختلاف المحتاطين هؤلاء في ضابط المتواتر فذكر أن الذين اشترطون العدد في تحقيق المتواتر اختلفوا في تعيين أقل العدد الذي يتحقق معه التواتر فمنهم من اعتبر الأربعين شرطاً لماذا؟ بنوا على ذلك أو استدلوا بأن عدد الجمعة عند بعض الفقهاء أربعين ومنهم من اعتبر, عدد اعتبر يعني العدد المطلوب كعدد أهل بدل شرطاً وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر ومنهم من ذكر السبعين لقوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا إلى غير ذلك ثم رد الجوالي هذه التحديدات اللي عليها ونص على أنه لا اعتبار لشيء منها ثم انتهى إلى أنه لا يتوقف حصول العلم بصدق المخبرين على حد محدود وعدد معدود ولكن إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به البرهان في أصول فقه مجرد الأول 374 واعترف الغزالي بوقوع الخلاف بين الأشاعرة حول أقل العدد الذي يحصل به التواتر أرأيتم تلاقض المحتاطين ولكن لا ننسى أن هؤلاء لن يكونوا أكثر احتياطا من البخاري ومسلم وأكثر أحاديث البخاري ومسلم من خبر الواحد وليس المتواتر بل ليس في كتابيهما إلا القليل القليل من المتواتر وانظر الآن كلام العلماء المحققين في إثبات خبر الواحد لا سيما الذي رواه البخاري ومسلم فقد ذكر الحافظ الحجر أربعة أنواع للخبر المحتفة بقراءة الصحة ذكر أخرها وهو أهمها إفادته العلم إفادة العلم قال ومنها ما أخرجاه في الصحيحين مما لم يبلغ حد متواتر فإنه احتفت به قرائن يعني أدلة تدل على صحته وعلى قبوله سواء في العقائد ولا في الأحكام منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تميز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول نزل النظر صحة 26 ونقل أبو إسحاق إسماعيل ابن محمد الإسفرايني الملقب بركم الديني إجماع أهل الحديث على قبول الصحيحين فقال أهل الصنعة يعني أهل الفن والعلم الحديث مجمعون على أن الأخبار التي اجتمل عليها الصحيحان الروايات مقطوع بها عن صاحب الشرع كذلك قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدس وأبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي وابن الصلاح اللوكه على ابن الصلاح المجلد الاول صفحه 177 وعزه النظر صفحه 27 ومنهم الامام عمر ابن رسلان البلقيني والشيخ خليل مله خاطر انظر كتاب مكانته في الصحيحين صفحه 185 ومنهم ابو بكر السرخسي كما في فيض الباري في المقدمه المجلد الاول 45 والصخاوي في فتح المغيث المجلد الاول 150 والسيوطي القائل وهو الذي أختاره ولا أعتقد سوى قاله في تدريب الراوي ومنهم العلام محمد السند الحنفي ومنهم شاه ولي الله الدهلوي الحنفي القائل أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المعروف صحيح بالقطع يعني وأنهما متواثران إلى مصنفيهما وأنهما كل من يهون من أمرهما فهو مبتدع مبتبع, مبتبع غير سبيل المؤمنين حجة الله البالغ المجلد الأول 134 وقال محمد أنور الكشميري الديوغندي خبر الصحيحين يفيد القطع فإن قيل إن فيهما أحدا قلت لا ضير فإن هذا باعتبار الأصل يعني باعتبار الأصل أن الأحد يمكن يتكلم فيه ولكن بعد احتفاف القراء واعتضاد الطرق فلا يحصل القطع إلا لأصحاب الفن الذين يسأل الله لهم سبحانه التمييز ورزقهم علما من أحوال الرواه والجرح, والجرح والتعديل فإنهم إذا مروا على حديثهم وتتبعوا طرقه وفتشوا رجاله وعلموا حال إسناده يحصل لهم القطع وإن لم يحصل لمن لم يكن له بصر ولا بصيرة فضربنا في الباري مجلد الاول وقال ابو بكر الجصاص امام الحنفيه في وقت ما تلقاه الناس بالقبول من اخبار احاد فهو عندنا في معنى المتواتر احكام القرآن مجلد الاول وقال ابو اسحاق الشيرازي امام الشافعيه خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل الكل به أو عمل البعض وتأوله البعض فهذه الأخبار توجب العمل ويقع العلم بها استدلالا اللمع 2.10 وشرشه مجدد الثاني 579 قال الكوثري فخبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول يقطع بصدقه انظر إلى الكتاب نظرة عابرة سبحانه 9 وكذلك مقارات الكوثري سبحانه 35 والآن ننتقل بكم إلى موضوع المهم وهو موضوع التأويل ونبدأ بإلقاء نظرة على حقيقة التأويل الذي كان عند الفرق الضالة ونقارر بعد ذلك التأويلات التي يتفق عليها الأشاعرة والمعتزلة إذن نبين الآن توحيد التأويلات بين الأشاعرة والمعتزلة لنبين أمرا مهما وهو أن هناك تشبيها وتمثيلا بين تأويلات الفريقين من المتفق عليه بيننا وبين الأشاعرة والماثرودية أن فرقة المعتزلة فرقة ضالة منحرفة معبتلة لأسماء الله وصفاته غير أن تفاصيل عقائد هذه الفرقة صار مجهولة لدى الكثيرين وخفي على كثيرين من الأشاعرة المتأخرين أن كثيرا من التأويلات التي يسمونها اليوم بتأويلات أهل السنة هي عينها تأويلات معتزلة وقد ظن البعض أن المعتزلة لم يكونوا يؤولون الصفات وإنما كانوا ينكرونها والصحيح أنهم كانوا يقولون ما يقوله كثيرون اليوم نؤمن بهذه الصفات لكننا نعتقد أن ظاهرها غير مراد متشارف القرآن القاضي عبدالجبال معتد في صفحة السلطة ثم على ذلك يأتون لها بمعان فاسدة ونحن لا نبدع أن أي موافقة مع المعتزلة تكون باطلا وإنما على الأقل تلك التأويلات الباطلة نحكم عليها بأنها باطلة لا سيما تلك التي نصبها إمام الأشاعرة أبو الحسن الأشعري إلى المعتزلة ورد عليها والتي الآن اليوم تتطابق مع تأويلات المنتسبين إليه اليوم ولهذا كانت تأولات الأشاعرة المتفقة مع تأولات معتزلة غير متفقة مع سلف الأمة وإمتها كاتفاقهم مثلا على نفي أن يكون الله في السماء بينما قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان رواه الحافظ بن عبدالبرم في التمهيد في مجلد السابع عمد تسعة ثلاثين وفي الانتقاء خمسة ثلاثين ورواه أودا في المسائل صفحي 263 وعبدالله لإمان أحمد في السنة في مجلد الأول صفحي 106 ولا في شرح أثقاد أهل السنة ومجلد الثالث ألواني واحد ولذلك فعندما أولد مسألة متفقا عليها بين الأشعرية والمعتدلة فإني أبدأها بنط من الأشعري نفسه يعني أبو الحسن بما يبين فيه أبو الحسن عن مخالفة المعتزلة فيها لأهل السنة حتى لا يقول قائلك الحبشي إن هذه المسائل مما وافقت المعتزلة فيها أهل السنة ويجدر التنبيه إلى أن التطابق بين الأشاعرة والمعتزلة ليس فقط منحصرا في مسألة أو مسألتين وإنما هو أيضا في أصل المنهج وهو عمر كمام الذي كان السبب في نشوء فرقة الاعتزال والجهمية والذي هلكت به وضلت كل من المعتزلة والجهمية فعلم الكلام والجدل يحوي مقدمات باطلة تؤول إلى نتائج فاسدة وهذا المنهج أخذه الماتريدية والأشاعر خصوم المعتزلة عن المعتزلة أنفسهم فمن هنا تشابهت تأويلاتهم وأول هذا التطابق في التأويل من المعتزلة ومن الأشاعر تصابقهم في القول بالاستيلاء قال الأشعري رحمه الله وقال في المعتزلة الرحمن على العرش استوى يعني استولى أين قال أبو الحسن الأشعري ذلك قاله في مقالة الإسلاميين صفحة 157 و211 ونقاله عنه الحافظ بالعساكر في تبيين كذب المبتري صفحة 150 أما قول المعتزلة ذات فانظره في رسائل العدل والتوحيد لمجموعة من المعتزلة مجلد الاول 216 وشرح اصول الخمسه 226 القاضي عبد الجبار ومتشابه القران صفحه 52 القاضي عبد الجبار ايضا وقال في رسالته إلى اهل الطغر وليس افتواء الله استيلاء كما قال اهل القدر واهل القدر معذره اهل القدر اا آه صفحه وقال أبو منصول البغداد ذعمت المعتزلة أن نستوى بمعنى استولى مستذلين بقول الشاعر قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا جمي النهراء قال أبو منصول البغداد وهذا تأويل باطل هذا قال هو إضغر بن حزم أصول الدين لأبو منصول البغداد صفحة 12 والفصل لإبن حزم مجدد الثاني صفحة 123 وقال ابن فورك إن مخالفين مخالفين يقولون إن معنى الاستواء أي الاستيلاء انظر مجرد مقالات أبي الحسن الأشعر صفحة 325 وهذا يبطل زعم الحبشي وأنفاله أن المعتزلة وافقت في تأويلها هذا أهل السنة فقد قال الحافر بن عساكر في تبيينه أن المعتزلة قالت استوى أي استولى وأن المشبهة قالت استوى أي بحركة وانتقال ثم قال فسلك أبو الحسن طريقا وسطا بينهما وسطا بينهما لم يقل أن الله استوى بحركة وانتقال ولم يقل قول المعفزينة استولى فإذا صرح الحافظ العساكر أن أبو الحسن الأشعري سلك طريقا وسطا بينهما فكيف يقال اليوم أن هذا قول أهل السنة أن نستوى بما نستولى ألهاب إلا الكذب الصراح انظر تبيين كذب المفتري للحفظ العساكة الصفة 150 تطابق تأويل المعتزلة والأشعر في صفة النزول قال أبو الحسن الأشعري وقالك المعتزلة نزول الله معناه نزول آياته أو نزول الملك بأمره مقاة 2190 تبيين كذب المفتري للحفظ العساكة 150 ونجد هذا التأويل سائغاً ومقبولاً عند عامة الأشعرية والماثردية وكذلك صرح أبو الحسن الأشعري فيما نقله الحافظ بن عساكر أن الله هو الذي يقول هل من سائل هل من مستغفر خلافاً لما قاله أهل الزيغ والضلالة مجل... آه... تبيكاً بمثل صبح 161 فخوله هذا يبين أن ما يقوله الحبشي وغيره اليوم من أن الحديث مؤول بقول الملك أن الملك هو الذي يقول هل من سائر فيعطى هل من مستغفر فيغفر له يقول أن الذي يقول ذلك هو الملك وأما أبو الحسن أشعري فيقول أن الذي يقول بهذا القول هو من أهل الزيغ والضلالة تطابقهم على تأويل صفة اليد قال الأشعري وقالت المعتزلة يد الله بمعنى نعمة الله وقال أبو منصور الماتريدي وقالت المعتزلة يد الله معناه قدرة الله, قدرة قدرة الله قال وقولهم باطل أين قال ذلك؟ انظر مقالات الأسلاميين للأشعري صحة 157 و167 و211 و195 و218 و291 والإبانة عن أصول الديانة صفحة 95 وتبيين كذب المفتري الحارب بن عساكر 150 وأصول الدين لأبي مصرور بغداري صفحة 110 كل هذا قول الأشعارة في الرد على المعتزلة الأشعار المتقدمين وأما أن يكون ذلك من قول المعتزلة فانظره في متشابه القرآن صفحة 231 للقاضي عبدالجبار وصفحة صورة 5 صفحة 228 وقال أبو منصور البغدابي قال وقال القدرية يعني يد الله أي قدرته قال وقولهم باطل قال وزعم الجبائي من المعتزلة أن يد الله بمعنى النعمة قال أبو منصور وهذا خطأ لأن الله تعالى أخبر أنه خلق آدم بيديه والنعمة مخلوقة والله لا يخلق مخلوقا بمخلوق أصول الدين صفحة 10 وتأويل اليد بالقدرة ليس فقط قول المعتزلة بل هو قول الجهمية فقد ذكر الترمذي في سننه أن الجهمية قالوا إن معنى اليد أي القوة والقوة هي القدرة سنن الترمذي مجلد ثالث صحة 42 تعليقا على حديث رقم 662 وهذا دليل على موافقة الأشاعرة للجهمية فإنهم يفسرون اليد بالقدرة وانتقدمه البياضي بذلك إشارات مران 189 والماثردية والأشاعرة ذهبوا إلى نفس تأويل المعتزلة كالرازي والإيجي والجويني وشراح الجوهرة غير أنهم تناقضوا فيما بينهم فبعضهم يمنع تأويل صفة اليد والبعض الآخر يأولها بمعنى النعمة كالماثردي الذي فسر قوله تعالى بل يداه مبسوطفان قال أي نعمتان مبسوخة وهذا عين قول القاضي الجبار انظر قئويلات أهل السنة لأبي مصرور الماثريدي تفسير الآية 64 من السورة في المائدة وانظر متشابه القرآن للقاضي الجبار صفحة 231 وكل من يقول بأن اليد معناها القدرة هو متهم عند أبي حنيفة بأنه من أهل الاعتذال فقد قال أبو حنيفة ولا يقال إِنَّ يده قدرته أَوْ نِعْمَتُهُ لِأَنَّ هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْاَعْتِذَالِ الفقه الأكبر صفحة 33 وانظر أصول, أصول الدين البغلالي صفحة 119 إلى 110 وصرح ابن الجوزي بأن تأويل اليد بالقدرة تأويل المعتزلة وهو تأويل باطل مجالس ابن الجوزي صفحة 7 وهذا التأويل الباطل قال به القشري يعني فبناه كما رواه عنه أو نقاله عنه المجرد الزبيلي في الحافظة المتقين مجلد الثاني سبحانيه 80 وذعم الكوثري أن تأويل اليد بمعنى القدرة استعمار عربي صحيح وذهب وهذا التناقض ضمنه لأنه كان دائما فضل التفويل على التأويل وذهب الجواني إلى جواز حمل اليدين على القدرة كما في إرشاد صحيح 55 جواز حمل اليدين على القدرة كما في إرشاد صحيح 55 وبالنسبة للكثري تعليق على إسمان الصفات صفحة رمي واحد غير أن الجواني صرح في موضع آخر بأن التأويل بالقدرة غير سديد لأن الله ذكر خلق آدم بيديه وهذا فيه تخصيص لآدم عن باقي الخلق ولو كان ذلك بمعنى القدرة بطل التخصيص فإنه خلق كل الخلق بقدرته الإرشاد 156 وصرح الأشعري بأن أهل السنة والحديث يثبتون لله اليدين والعينين والوجه والاستواء ولا يتأولون ذلك إلى أن قال وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول يعني أهل السنة وإليه نذهب نقلات الإسلاميين صفحة 291 وقد اتهم أبو حنيفة من يأولون صفة اليد بالقدرة بأنهم يبطلون صفة الله الذي وصف بها نفسه فقال ولا يقال يده قدرته لأن هذا ابطال بالصفة وهو حجة على أنه لا يجوث تأويل الصفات ويقات على قول أبي حنيفة تأويل باق الصفات فلا يقال رجله أي رجل الله تعالى رجل من جراد ولا يقال نزول الله نزول الأمر ولا يقال استوى أي استولى لأن هذا ابطال بهذه الصفات ولقد صحت الأحاديث في إثبات صفة الأصابع لله عز وجل وهو الحديث الذي وجد أشاعرة فيه معضلة كبيرة بينما رواه البخاري في صحيحه حديث رقم سبع ألاف واربعمائة أربطعش عن عبدالله لمسعود أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجهه تعجبا وتصديقا له ثم قرأ وما قدر الله حق قدره قال الخطري ولعل ذكر ولعل ذكر الأصابع من تخليق اليهود فإن اليهود مشبهة ثم أنكر الخبوت أي ذكر للأصابع في القرآن ولا في حديث مقطوع به ولكن هذا قول باطل فإن الحديث الذي عند البخاري مقطوع بصحته فكيف يقول لا يهد هذا الكلام في حديث مقطوع به ومن نسبة الخطابي رحمه الله وعطى عنه فإنه متناقض في موقفه من الصفات فتارتني أول النص وتارتني يتوقف فيه كقوله في قوله تعالى يوم يكشف عساق قال هذا الحديث مما تهيب القول فيه شيوخنا فأجرو فأجروه على ظاهره ولم يكشف عن باطل معناه نقله عنه البيهقي في الأسماء الصفات صفحة الرعيم 36 وتراه في غير ذلك يتأول كثيرا من الصفات مع أنه أثبت الوجه واليدين والعين وفوض في الصفتين نزول والاستواء فالتذبذب عنده واضح بين التفويض وبين التأويل وقال القرطبي في المفهم وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتعجب من جهل اليهودي ولهذا طرأ وما قدر الله حق قدره ثم زعم القرطبي وهو غير صحيح التفسير ثم زعم أن زيادة تصديقا ليست بشيء وهي باطلة أو أن الراوي ضمن التعجب تصديقا وهذا فيه اتهام للصحابة بالجهل وبعدل معرفة دقائق أمور العقيدة فتح البال لمهر التوطار صفحة 328 غير أن الحافظ بالحجر تعقب قول القرطبي بأنه يرد الأخبار الثابتة يعني يتهم الحافظ بالحجر القرطبية بأنه يرد الأخبار الثابتة قال بأن زيادة تصديقا ثابتة ثم رد الحافظ عليه بأنه يلزم من تأويلاته هذه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي على الباطل وسكوته عن الإنكار وحاشى لله من ذلك هذا ما قاله الحافظ بحجر قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت محالم الله وما عهدناه يبتسم أو يضحك إذا انتهكت نتابع الحافظ وقد اشتد إنكار بخزيمة والحافظ يصب ابن خزيمة بأنه إمام الآئمة انظر فتح البالي مجلد الثالث عشر صفحة رحمية قال وقد اشتد إنكار ابن خزيمة على من ادعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار قائلا يعني قال ابن خزيمة قد أجل الله تعالى نبيه عن أن يوصف ربه بحضرته أي أمامه بما ليس هو من صفاته فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكا بل يصف النبي بهذا الوصف من يؤمن بالنبوته مجرد 13 من فتح البارئ صفحة 399 وبهذا يرد على ما ذكره الخطابي أن البخاري أول الضحك بالرحمة فإنه لا يعرف هذا عن البخاري ولذلك تعقب الحافظ بن حجر دعوة خطابي فقال لم أر ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري قال بين فتح الباري المجلد الثالث صفحة أربعين وبين المجلد الثامن صفحة ستنية وثلاثة وثلاثة اضطالوا صفة الوجه لله عز وجل وبينما يصرح الأشعري في مقارة الإسلامية صفحة مئة خمسة ستين بأن تأويل الوجه للذات هو قول المعتزلة نرى رجلاً كالحبشي يزعم بأنه يتعين تأويل صفة الوجه لله بالذات بأن وجه الله ذاته وقال اللهم متعنا برؤية وجهك ذاتك الكريم المورد النووي صفحة 22 ودليل قويم صفحة 81 إذن هذا القول قول المعتزلة في بالدليل من قول أبي الحسن الأشعري نفسه ولهذا عارض ابن فورك أيضا هذا التأويل بعد أن نسره للمعتزلة ثم قال وجه الله صفته ولا يقال هو الذات ولا غيرها انظر نشكل الحديث وبيانه صفحة 358 بينما نرى الآن أبا نصر بغدادي يوافق قول المعتزلة انظر إلى تلاقضهم في موقفهم ثارثا يوافق المعتزلة وثارثا يخالفونها بينما نجد أبا منصور بلغادي في أصول الدين الصفحة 11 يوارفق هذا التأويل الذي هو في حقيقة تأويل المعتزلة انظر متشابه القرآن صفحة 637 للقال عبدالجبار المعتزل بل قد رد ابن على من زعم أن الوجه هو الذاق ونسبه إلى المعتزلة قائلا وقول المعتزلة إنه أي لا عز وجل أراد بالوجه الذاق فباطل لأن, لأن الله عز وجل أضافه إلى نفسه والمضاف ليس كالمضاف إليه لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه مجالس ابن الجوز وذكر أنه لو كان الوجه هو الذات لجاز لقائل أن يقول يا وجه الله اغفرني اضطال تأويل سفة النور لله عز وجل وأول ما نبدأ بإثبات سفة النور من قول أبي الحسن الأشعري نفسه الذي قال وأهل السمة والحديث يؤمنون أن الله نور كما قال الله نور الصماوات والأرض مقالة الإسلاميين صفحة 211 أما الحبشي فيقول لا يجوز أن يتوهم أن لله نورا فالدريل الطويل صفحة 211 وفصل قوله تعالى الله نور السماوات والأرض أي هادي أهل السماوات والأرض وعمدته في ذلك هو غيره ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولكن هذه رواية ضعيفة منقطعة وقد صح عن ابن عباس عكسها وهو إثبات صفة النور ويرد عليه بقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها فهل فهل قال أن الأرض فدت بهدى الله وقول وبقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه ونحن معه في أن نور الله ليس كالضوء الذي نعهده وهذا كمثل قولنا إن له إرادة وحياة ليس كإرادة المخلوقين وحياتهم وإرادتهم ولكننا نثبت له نورا يليق بجلاله هو أثبته لنفسه وهو أعلم بما يليق به وبينما يظهر لك هؤلاء الأشعارة بمظهر المدافع للشريعة إذا تصوفوا خالف أشعريتهم كيف ذلك؟ مثال الحرشي رفاعي طريقة يعني يزعم أنه من أكباء الطريقة الرفاعية يتجاهل ما ورد في كتب مشايخي الرفاعية من الكفر الصريح فقد زعم الصيدي الرفاعي أن الشيخ أحمد الرفاعي قال قبض العزيز جل جلاله من نور وجهه قبضة فخلق منها سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فرشحت فخلقني منها ثلاثة الجواهر 133 والفجر المرين صفحة, صفحة 8 ويعتقد الرفاعيون أن أهل البيت أجزاء ومخلوقات نورانية وأن الشيخ منصور قال الرفاعي أحمد كان إذا فتح فمه يخرج منه عمود, عمود من نور يخرق السماوات السبع منظر الكهاز المتلصم صفحة 26 وقلال صفحة 24 فلماذا سكوت عن تكفير من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جزء من نور الله اتفاق الأشاعرة والمعتزلة على تأويل صفة العينين وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا حذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور وفي لواية حسنها الحافظ وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى عينه انظر فاتح الباري المجرد 13 صفحة 373 و389 مسلم رقم ورواه مسلم رقم 2933 ومع كون الرواية في مسلم فقد سارع الجهار بالحديث إلى الطعن بها فقال الرازي إنه يستبعد من البعد صدور مثل, مثل هذا الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي استفاه الله تعالى لرسالته وأمره لبيان شريعته أساس التقديس صفحة 159 وقد عقد البيهقي البيهقي لذلك بابا بعنوان باب ما جاء في إثبات العين واحتج لذلك بحديث الدجال ملكور وبتفسير ابن عباس لقول تعالى واصنع الفلك بأعيننا أي بعين الله تبارك وتعالى الأسماء الصفات المجلد الثاني صف 40 بحسب طبعة ذلك الكتاب العربي اتفاق الأشعالة والمعتزلة على تأويل صفة المجيء وقد خالف الأشاعرة شيخهم الأشعري إذ قال ونقول إن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا تبين كذب المفتب صفة 160 والإبانة صفة ثم اتفقوا أي الأشاعرة مع المعتزلة على تأويل سفة المجيء الله فقال وجاء ربك والملك صفا صفا أي يجيء أمر الله وهذا هو قول المعتزلة انظر قول الرازي في أساس تفضيل صفحة 136 وتفسير النسفي مجلد الأول 105 قارنه بمتشابه القرآن القادع بالغبار المعتزل صفحة 689 وشرح أسول الخلسة صفحة 229 وصفحة 247 ورسائل العبد والتوحيد مجلد الأول صفحة 229 وقد أتى الرازي بتحريف عظيم فزعم أن الرب هو المربي فلعل ملكا عظيما هو أعظم الملائكة كان مربيا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان هو المراد من قوله وجاء ربك والملك صفا صفا ساستخدير صفحة 142 وهذا نموذج لجرأة أهل الكلام والجدل على تحريف كتاب الله كل ذلك تحت شعال التنزيم وزاد الماتريدية تحريفا آخر وجحودا فحرف أبو منصور الماتريدي الآية مستبدلا الواو فيه والملك إلى الباء بالملك فصال المعنى وجاء ربك بالملك صفا صفا قاله في كتابه تأويلات أهل السنة المجلد الأول 83 وهم يسمونه إمام أهل السنة مع ذلك مع أنه يحرف تحريفا شبيها بتأويل الاستواء بالاستيلاء هذا تحريف أيضا لمن قال استوى أي استولى وهو هنا يقول وجاء ربك والملك أي وجاء ربك بالملك ولقد روى الإمام أبو عثمان الصابوني الذي قال عنه السبي الفقيه المحدث المفصل الخطيب الواعد الملقب بشيخ الإسلام قاله في طبقاته مجلد الرابع صحيح 270 محققة وانظر شذرات الذهب مجلد الثالث بثالث بثالثة 82 إذن روى الإمام أبو عثمان الصابوني عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال قال حماد بن أبي حنيفة قلنا للجهمية أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا وأما الرب فإنا لا ندري ما عني بذلك ولا ندري كيفية مجيئه يعني الجهمية كان مفوضة أيضا فقلت لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيفية مجيئه ولكن نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه أرأيتم أن أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب قلت فكذلك من أنكر أن الله سبحانه يجي فهو كافر مكذب انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني المجلد الأول صفحة 118